لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يغيون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فا فإن الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم ولا يحل لهم أن يقترن ما خلق الله في أرحامه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرعولتهن أحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اَطْعَمَهُ مَا دَارَ فَإِن سَآكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْيِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا, ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فإن حفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما أتت به تلك حدود الله فلا تعترفها وَمَن يَتَعْتَدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُنَاكَهُ الْفَالِمُونَ فَإِنْ قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْفِحَ سُوَجًا غَيْرًا فَإِنْ قَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فلا جناح علينا ان يتراجع إن فنا ان فنا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون